ثلاثة استمع إلى النص التالي وقرأه ثم اكتبه في دفترك بيتي وأنا مرحباً أنا سلمان اليوم أنا في البيت مع أبي وأمي وأختي وأخي وجدي وجدتي هذا بيتي وأنا أحب بيتي كثيرا هذه غرفتي وهذه غرفة النوم وهناك غرفة الجلوس والآن أختي وأخي في غرفة الجلوس هذا مطبخ أمي وأبي في المطبخ هذه صالة البيت جدي وجدتي في الصالة وهذا حمام وهذا مرحاض غرفتي جميلة وواسعة جدا أنا أحب أسرتي وبيتي كثيرا